ببساطة كلامنا بسيط مع انه بحر غويت كنايات دايما مخفية جو حياتنا اليومية وحنسأل وانت تجاوب ببساطة العمية ببساطة بسينا كامل الفنان احمد زكي تسمح لينا نخلي البساط احمدي ونتكلم بالعربي يعني لقاء كده على مقسم ياريت وفي احسن من كده لو حد قالك في بداية حياتك الفنية إن اسمك حيكون زي الطبل كنت حتسده كنت حنبزت وكنت حتقوله إيه هو ربنا أكبره بخاطرك <تصفيق> <تصفيق> الفنان أحمد زكي إيه الدور اللي لسه ما عملتوش وريئك بيجري عليه والله أنا نفسي أعمل شخصية زي الراحل جمال عبد الناصر في فترة بداية الصورة ونفسي أعمل شخصية رئيس السادات من خلال قصة القصة الإنسانية اللي كتبتها سيدة جاني السادات في كتاب سيدة مصر. طب إيه الدور اللي خلى النقاد أكل وشك فيلم اسمه رقصة والطبال أكل وشك فانا <تصفيق> آه واحد كتب فيلم في النقد الأحمد زاكي بيزع عليه فانا ما شفت الفيلم لأن الفيلم كان كان اجتماعي فهم عملوه من وراي كوميدي فانا بيشتغل جد والناس كلها كلها بيتمثل كوميدي الفنان احمد زكي من النوع اللي شايل الدنيا على دماغه ولا رميها ورا دهره شايل الدنيا على دماغي مش عارف ليه وعاوز اتصالح مع نفسي كده واتعامل كويس مع الدنيا انما انا اي حاجة صغيرة متأثر فيها واي عدم فهم لان انا بحب الرأي والرأي الاخر وحب النقاش اللي يؤدي بنتيجة انا بحبش الجدل العقيم ومحبش اللوع ومحبش مش عارف عارفية حاجات كده يعني فابقى أجهد فمش عارف مش لقلها حال يعني إنما هلقلها حال بإذن الله <تصفيق> الفنان أحمد زكي مين اللي وراك النجوم في عز الظهر اللي هم أنا قلت عليهم دلوقتي من شوية إن الل الل اللوع والناس اللي بتجادل جدا العقيم وصفصطة في الكلام والكذب والحاجات دي كلها بتخلي يعني توري الواحد النجوم في عز الظهر يعني ايه المحاولة اللي حاولتها وما تنتهاش المحاولة اللي حاولتها وما تنتهاش المسرح في كلمة وراد ضغطة ايه السبب؟ السبب اه ان انا حبيت السينما والسينما ديتني كتير وحبيتها قوي قوي قوي قوي انما خدتني من حاجة انا بحبها إنما لواني لقيت النص اللي اللي يجيني في المسرح يستفز في الفنان بتاع المسرح هنزل أحمد زكي غير مشوار المدرسة والمعهد إيه السكة اللي كنت واخدها إياسة السكة اللي واخدها إياسة السيدة والله المشوار اللي كنت واخد إياسة من المسرح في في م... للمعهد ومن المعهد التلفزيون لاستوديوهات السينما كلها كانت ادوار صغيره بتوصل لبعضيها بتعمل عقد كده أو بيقدم مسوغات تعيني ببساطه بسينه كامل يا فنن نجلاء فتحي تسمحي نخلي الوساط احمدي ونتكلم بالعربي يعني لقاء كده على مقصم اتفضلي ايه اللي نجلاء فتحي فيه ملهاش زي خف دمك <تصفيق> زي بيقولوا كده يبقى المدام بوسات احمدي يقول لك ايه روحها حلوه اللي <تصفيق> واسميه <تصفيق> ايه اللي انت فيه بتغرقي في شبر ميه الكذب اه يعني انا بيقولك الكذب خيبة الكذب ايه المحاوله اللي حاولتيها ومش حتنيها الغناء <تصفيق> انا بعتش خالص <تصفيق> الفنانة نجلاء فتحي تقولي على ايه بالضبط انه مولد وصاحبه غايد <تصفيق> بيتهيع لي كده كتر الفرق المسرحية في السيف عامل زي بالزبط زي المورد اللي صاحبه غعيب وإيه اللي عريق ما يتبلعش وما دام كان بوساط أحمدي يقولك إيه أصلا ده ما بينزليش من زور اللي هو بقى الإنسان المستظرف عارفة اللي هو أصلا دا متقيل وعمل نفسه دا خفيف. <تصفيق> أعمال سينمائية جيدة بتتعرض ولا من شاف ولا من دري تفتكري لي؟ اعتقد إنه المنتج معرفش يقدم السلعة بتاعته بدعاية كفاية هل في حد من النقاد قارش ملحدك؟ لا الحمد لله لا ليه بعد الشر <تصفيق> لا الحمد لله أنا بالنسبة للنقاد وللجمهور عشرة على عشرة <تصفيق> واللي بيستادلك في الميا العكرة بتفوت في هالو وتقول يا باسط ولا بتوريله العين الحمراء؟ لا أول حقيقة أنا بيصطاد لي غير واحدة بس ما بقدرش أوارلها العين الحمر هي بنتي بتستناني على الغلطة وتقعد تسيء تستلمني بتقلس علي تقول لي يا مامي ليه عملتي كده ليه قلتي كده بقولها دي الناس ما منها تقول لي لأ الجملة دي ما قلتها صح لا الحركة دي ما عملتها صح بضطر اسكت وتحامل هي ما بقدرش أوارلها العين الحمر عادة بتفنيها وهي طيرة؟ عشان انا حدق <تصفيق> ومين اللي انت وهو او هي الخالق الناطق؟ بنتي يعني اطباعنا كتير متشابها أو هي أخذ من طباعي كتير يقول إيش معنا؟ عشرة بقى <تصفيق> <تصفيق> ومين اللي بعد خلاف بقيته أكتر من سمن على عصر؟ الأستاذ رجع بظل الله يرحمه يعني أول ما شغلنا أو فيلم كنا كل شوية نتخانق كتير وبعد كده الله يرحمه كان من أعز وأحسن بالنسبة لي كان كل حاجة هو يعني بقيت مش بس يعني بحبه كفنان كبير بحبه كأستاذ وكأخه وك. كم يعني بيدي بشكل غريب جدا فبقيت احبه جدا وبقى اللي يقوله اوامر بالنسبه لي يعني يقول لي حاجه تبقى اوامر مين او ايه اللي بتعتبريه ايدك ورجلك مخي <تصفيق> استخدمه بسرعه <تصفيق> ومين اللي أنت سايباه دلوقتي يرن <تصفيق> لا امه كتير <تصفيق> ببساطة بسينه كامل الكاتب والصحفي الأستاذ محمود السعدني تسمح لنا نخلي البساط أحمدي ونتكلم بالعربي في لقاء كده على مقصوم؟ تفضل. هل الكاتب في بلده زي الحلة ومغرفتها؟ هو الكاتب في بلده زي الزرع الحقيقة يعني ما زي الحلة وغرفتها هو زي الزرع وكذوره انشلتير ينقص كتير <تصفيق> ام حسيت انك بتدن في ملطة؟ كتير في أوقات كتير قوي أو. يمكن في أغلب أوقات عمري وأنا بدم في ملطن الكاتب والصحفي الأستاذ محمود السعدني أنت روحك في مناخيرك ولا من النوع اللي بيحفر البير بإبرة والله ساعات يعني ساعات وساعات ساعات يبقى في مناخيري وساعات يبقى في ركبي يعني حسب الظروف إيه العمل اللي لسه ما عملتوش وريئك بيجري عليه والله ريئي كان بيجري على مجلة أتلحق كان نفسها طلحها طول عبر يسمعها كلمة ونص سبق انه طلحها من زمان صديق الاستاذ بقامون الشناوي والاستاذ طلعت دي جيد في الاربعينات عمرك خليتها خل؟ اه ساعات ساعات كتير اللد والعجن اسلوف الصحافة المصرية؟ يعني هو ممكن يخش في في الدايرة بتاعت الـ يعني الاصراخ الشديد لكن هواش لدت وعجن يعني حد بيولول زي المرة بتقولي يا خرابي يا سابعي يا جملي الكاتب الصحفي محمود السعدني ايه التجربة اللي بعد تفحيص وتمحيص طلعت على ما فيش العمل السياسي ان انا مرة في حياتي واشتغلت بالعمل السياسي ثم تبينت ان انا بنفخ في قربة مقطوعة